ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون أولئك الذين من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها جزوا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ من آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق الثماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا, وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروس فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَ الْقُبَائِلُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بني, يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاذاك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم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 تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس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 أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ لِيمٌ بِذَاتِ الصدور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 الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم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 إَِّ وَعْدَ اللهَّ حَّ فَلا تَغغًا َّكُمُْ الحَيةُ الدُّنْيياَا وَلَا غُر لَكُم بِلَِّ الغَرون إَِّ اللهَّه عدَ وَعِلمُ السَّاب وَيُنَزِنُ الغَتَ وَيَعلَم مَا فِيأَرحَاب